كتاب الطهارة وأسرارها ولا أسرارها لو قلت صح تمشي عادي كله ينفع يبقى متوقف بعوض لا ما ينفعش أسراره ما ينفعش أسراره لازم أسرارها كتاب الطهارة وأسرارها كتابه الاختلاف في كتاب إنما الطهارة دي مضاف إليه ما فهلهاش حل وأسرارها معطوف معتوف ما لش حل البر إذا ما تنفعش تمشي كتاب الطهارة وأسرارها مايبدأ خبل يا عم معتوف على كتاب ازاي يعني كتاب الطهارة وأسرارها والصلاة والصلاة وما يتعلق بها اعلم أن الطهارة لها أربع مراتب أربع مراتب صح ولا غلط ايوه صح لانه يخالف السمع الشجاي دول يخالف مراتب دي مؤنف جمع مرتبة الاولى تطهير الظاهر من الاحداث والانجاس والفضليات والثانية تطهير الجوارح من الذنوب والاسام والثالثة تطهير القلب من الاخلاق المزمومة والرزائل الممقوطة تطهير الجوارح من الذنوب والاسام دي الدرجة التانية درجة الثالثة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرزائل الممقوط الرابعة بقى تطهير السر عما سوى الله تعالى موافقين احنا على الدرجة دي؟ ولا مش موافقين وهذا هو الغاية القصوى موافقين على دي؟ وإما ينشغل بالله وبحب الله وبالعمل لله أو بما يوصل إلى هذا أو أحب إنسانا من أجل محبته لله وطاعته لله أو من أجل أنه يذكره بحب الله أو طاعة الله يبقى كل ده في الله يبقى من أحب لله واعطى ويه وابغض لله واعطى الله ومنع عرف قال استكمل الإيمان ولكن هنا في الطهرة هنا متبقاش في مقابل النجاسة يعني. إلا لو كان انشغالوا بالمعاصر انشغال القلب يعني السر في المعاصر إنما السر فيه المباحات يبقى فيه قدر من عدم النظافة إنما يسمىه تطهير يعني يبقى مقابله كده اشار الى ان المقابل بتاعه يعني قذارة او نجاسة او نحو هذا ومن عميت بصيرته بيقول فمن قويت بصيرته سمت من السمو الى هذا المطلوب ومن عميت بصيرته لم يفهم من مراتب الطهارة الا المرتبة الاولى فتراه يضيع اكثر زمانه الشريف في المبالغة في الاستنجاء وغسل الثياب ظنا منه بحكم الوسوسة وقلة العلم ان الطهارة المطلوبة هي هذه فقط وجهلا بسير المتقدمين الذين كانوا يستغرقون الزمان في تطهير القلوب ويتساهلون في امر الظاهر كما رؤيا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه توضأ من جرة نصرانية وكانوا لا يكادون يرسلون أيديهم من الدفن ويصلون على الأرض ويمشون حفاتا ويقتصرون في الاستجمار على الأحجار وقد انتهى الأمر إلى قوم يسمون الرعونة نظافة إبقى هذه المرة الجاية عشان هذا تأخرنا والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله صحبه أجمعين يبقى... العيشة. بعد الدرس هيبقى نخليه ايه العشا بعد العشا خلاص اه دي احنا بنسيب شوية المغرب وبنبدأ بعد المغرب يعني بنبدأ قبل العشا زي يوم الخميس برض قبلها كذا بتلت ساعة ها طيب إيه يعني زي ما احنا يعني قبل العشاء بشويه صغيرين عشان ندي الايه السيره والناس يعني بتيجي يعني الناس تكون قبل قبل ده مش عشان عشان انت في بنص ساعه اه قبل الاذان بربع ساعة عشان السيرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بترق به القلوب وتنشرح بها الصدور ما عرفش انتو زاهدين في السيرة انتو احرار ولازم كل حاجة يبقى علم مش في ذكر معلومة هي مفهوش علم مفهوش مفهوش حاجة تستفيدوش حاجة مفيش معلومة جديدة ابدا بتيجي طيب سلمنا انه مفيش معلومة جديدة بتيجي يعني ذكر النبي وذكر أصحابه وذكر أحوالهم مش ذكره تبصرة وذكره وصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش أحسن من كذا حاجة. أي صحيح مسلم. هن هنقرأ نقرأ المتن بس مش نقرأ الشر. يعني لو في حاجة كده مثلا محتاجة تعليقنا نبقى نعلق عليه ان شاء الله يجيبوا نسخة معينة ولا لا اي نسخة انت معندكش نسخة يجيبوا نسخة معينة مصطفى فيه يجيبوا نسخة معينة صحيح مسلم اه عايدين بالشرح ولا المسلم لا يعني بالنسبة لهنا ان احنا مش هنقرأ الشرح التحد يعني اللي هيجيب قصده يعني بدل ما يجيب مسلم لوحده يجي يعني احنا هنا مش هنقرا الشرح إنما ب 30 جنيه الست مجلدات كم لا 18 طبعا هي رخيصه طبعا مجلد 13 13 مجلد ب جنيه مش مجلد بقى اه دوليه اجل حاجه ورايا اه يعني مش مجلد ده الجلد لوحدها اغلى من 30 جنيه ماشي مش مشكله المجلد ب 40 لا هو جبتيه خلاص طب تجبلنا شويه يا ابني طيب هناك ده رخيص قوي هو رخيص قوي اه طبعا حلوه تتقري اه يعني مش مش اخف حاجه بالارض دي اجود طبعا ناحيه النص الاسم طيب ما اخ بقى يتبرع وينزل يجيب كميه يجيب لهم طيب معاك عربية شوف اللي عاوز نسخة يقول له لمصطفى هات لي نسخه وده يعني اقود من جهة الضبط هو ما مش مال دي ها ازاي تبين مين اللي طابع شرقيين هاليوم دية المطبعة المصرية مكتبتها تاني غيرها بقى المعلوماتنا بس كتير بقى يعني هي يعني صح تمام عايزين نفهم بقى يعني كل ده زي مثلا 18 21 كتب سته اه يعني المخارب ومسلم والسنن كلها مع بعض اه لا بكام دي خمس ومية لا كان هنا بثلاثين جنيه هتدخلهم خمس طيب ندعو فين يابني يا الامتحان ومزاجهم مرة الجاية بقى امتحان القديم طيب النساء فين طبعا ماشي مين اللي عنده نساء فيش حد عنده نساء ايه استيلي بقى عندك نساء باللوح <تصفيق> أحمد، أسامة ماشي بعد الدرس أخذوا بقى كل واحد يأخذ ورقة محمد عاطف فين ورقة هشام عايز الورقة ده لوحده اللي انا بتابعهم انا بتابعهم ايه بقى اوراقهم لوحده عشان اشوف درجات ايه تبقى ولا ما مد ده خصمين ليه لا ما في ناس كده خدهم معايا ده بالتنكيل بيهم يعني الحمد لله والصلاه والسلام على الله اللهم اكف خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك واقسم لنا من طاعتك ما تولون به جنتك واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصابنا وكوتنا ما أحيتنا واجعله الوارثة منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلوع علمنا ولا تسلق علينا بجنودنا من لا يرحمنا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ومحمد الشباب